فضيلة الشيخ عطي صقر نرى البعض يختلفون في تحريك إصبعهم عند التشهد في الصلاة فما الصحيح في هذا الأمر حسب ما ورد من السنة جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة وجاء في مسند أحمد وسنى النساء وأبي داود ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقتا ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وفي رواية لهم والابن حبان كان يشير بالسبابة ولا يحركها. الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثي التحريك وعدم التحريك ومن هنا قال الفقهاء تكون الإشارة بالسبابه إما عند النطق بلفظ لا إشارة إلى النفي، ثم يخفضها وعليه أبو حنيفه رضي الله عنه وإما عند لفظ الجلالة الله إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاه وعليه الشافعي رضي الله عنه ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة وأما قول وائل فرأيته يحرقها قال البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير ولا يحركها. لكن الإمام مالكا أخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول التشهد وروي في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الإصبع في الصلاة مذعره للشيطان لكن نقاد الحديث قالوا إن هذا الحديث ضعيف فقد تفرد به الواقدي والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك وأقول إن تحريك الإصبع أو عدم حريك الإصبع هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات فأية كيفية تؤدى بها هذه الهيئة كافية والمهم أن نكون مخلصين خاشعين في صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية فعلى ذلك يدور القبول والله أعلم